Thank you. و ذكره في الكتاب يتلى يالله عليه صلى ش ل الله وفي ا ل ر س ا ل ة كتحه المعله يالله مجله مجله ش ل ل ه قبل ا ز م ن و ا ل و ا س ف ليس يبلا يالله ايها الملا شله والله ما حدا علاه ترجم يالله دل ولا ش م ش ل ا ك ر طه ا مجتبى جل الهم يا الله و ا ل أ ن س خيم شله ذكر ل أ د و ا ء القلوب مرجم يا الله ل ش ف من السمش الله إ ن الصلاه مغنم يا الله تنجي من الغم شله فعلي ربي في ا ل ق ر آ ن لقدم يا الله صلى وسلم شله شل